نجعل الباب لمن أراد أن يسمع. عليكم السلام وفيكم بارك الله خير. عندما تطبق ما قد أمرك الله به، لذلك الله تبارك وتعالى يعلي قدرك ويغضب عليك القبول في الأرض ويحبك إذا سرت على ما قد. أمرك به، وذكرك الله تبارك وتعالى، نعم،, نعم، تقول متى يقذف الله في قلب النور ويعطيني نور البصيرة سليمة وكيف أعرف أن بصيرتي سليمة؟ هناك قول للإمام سفيان الثوري رحمه الله أثر عظيم يثبت ذلك، فقال. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي تعرض عليه الأعمال فإن وفقها فهو الحق وإن خالفها فهو الباطل فإذا أردت أن أثبت أني على الحق فأقيس عملي على عمل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان صوابا فهو الحق وأنا أسيره على طريق سليم والله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال بعض أهل العلم أن يعلمه ويبصره ويجعل في ذلك خيرا له فالامر دائر بين ترك السنة والسير عليها فلو كنت في كل عملي موافقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ستجد ذلك فعلا في أفعالك وأقوالك و ستجد في قلبك انشراح وستجد في صدرك قبولا للحق وسيرا على المنهج الصحيح وسيرا على المنهج الصحيح فالأصل فيه متابعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل متن أو أفضل شرح للمتن هناك شرح للشيخ صالح الشيخ حفظه الله وشرح جيد ولكن أنا ما وجدت شرح يجمع بين الحديث والفقه لذلك أردت أن أقرب المسألة وأجمع بين الاثنين كما فصلت في تفسيري أو في إسنادي بارك الله فيك أخي الحبيب خالد نفع الله بك كما ذكرت في الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتكلمت عن إسناده ولماذا قدم به البخاري كتابه مع أنه فرض غريب والرد على من قال ب رد حديث خبر الأحاد وغير ذلك وأيضا ذكرت شيئا من سبب هذا الحديث الذي تفرد به مسلم وذكرت الطريق وذكرت باقي الطرق أو بعض من باقي الطرق التي فيها زيادات ونقص فما وجدته من شروح كله يكون في متن الكتاب وفقه الكتاب والاصل فيه ان نجمع بين الفقه والحديث. ما رأيكم شرح ابن رجب شرح ابن رجب ابن, يعني ابن رجب رحمه الله الحافظ الكبير الفحل وهو من ائمة السنة الحفاظ الكبار الذين يعني عرف العلل وحفظ الأحاديث وعرف طرقها وتفرد وكان إمام عصره أيضا وعنده علم كبير على كعبه فيه في الفقه وأصوله والعقيدة فهو عقيدته أسلم من عقيدة ابن حجر في كتابه فتح الباري. ابن رجب أول من صنف في فتح الباري شرح صحيح البخاري وابن حجر الحافظ الكبير أمير المؤمنين في الحديث جاء بعده وشرح الفتح بنفس ذكر اسم الكتاب ولكن بشرح آخر ولكن هذا أسلم منه في العقيدة فقط وهذا إمام معروف فشرحه جام جوامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم جمع فيها 50 حديثا زاد على 48 حديث وكان شرحا وافيا يذكر الطريق ثم يذكر أقوال أهل العلم فيه أقوال أهل العلم في هذا الحديث فجمع بين الفقه والحديث في هذا الكتاب وهذا كتاب يعني أنا أنصح نفسي به وأخواني دائما أن ننظر فيه دائما أن ننظر فيه تأتي أحيانا فترات فطور تقطع علينا هذه المدامة فما عمل أستاذنا كما قلت بارك الله فيكم آه هناك آه زيادة ونقصان الإيمان الإيمان يزيد وانقص وهذا سباب الحج لكن ابن حجر أكمله سفرا عظيما في الاربعين وانما شرح رياضي الصالحين ما لم يشرح الاربعين ولكن شرح الرياضي الصالحين وشرح النووي جيد جيد جدا ولكنه مختصر يعني او ما اظن انه مختصر هناك شرح له لكن أثبته أهل العلم أنه له أنه للإمام النووي ولو رجعنا إلى شرح النووي على مسلم لعرفنا ذلك الأصل في مداومة العمل والفطور أن الإمام يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص, وينقص بأحد أمرين إما بالمعصية وإما بإقلال الطاعة أو بإقلال النوافل فمن هذه الأمور التي يفتر فيها الإنسان إما أنه يترك النوافل أو غير ذلك أو يقع في المعاصي فهذا يدخل أو يدخل صاحبه في الفطور يدخل صاحبه في الفطور يفتر عن العلم ويتركه ويترك العمل ويترك كل شيء لأنه وقع في بعض الأمور، فمعالجة, فمعالجة ذلك تكون بالرجوع والإنابة والاستعانة بالله تبارك وتعالى، فلا بد من ذلك، لا بد من ذلك، وهذا هو السبيل الصحيح. والرفقة الصالحة مهمة جدا، ومداومة النظر في الكتب المخصصة في أهل العلم مهمة جدا أيضا. كراءة القرآن كثيرا كراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاستماع إلى الـ الـ أو الوعظ كل فترة ليس على الدوام الهم من الوعظ هو الدروس ولكن الوعظ يسمع له كل فترة لترقيق القلب لذلك جعلت الجمعة الجمعة جعلت وعظا للناس بين الإسبوع والآخر لتذكير الناس فقط وليس على الدوام. فهذه الأمور تساعدك على مداومة ذكر الله تبارك وتعالى والصلاة أيضا تساعد في ذلك. الشيخ عبد المحسن عباد البدر محدث المدينة المناورة حفظه الله وابقاه ونفع به شرح جيد أنا ما سمعت غير شرطين أو ثلاث ولكن ما أكملت شرحه ولكن شرحه إن شاء الله تعالى جيد لأنه إمام في هذا الشأن نعم بارك الله فيكم طيب الحمد لله رب آآ ف... انتهينا ان شاء الله اخي الحبيب الزهير موجود الدعوة الى الله تبارك وتعالى يدخل فيها طلب العلم هناك فرق بين دعوات طيب أخر حبيب برد فيك أرد على السائل إن شاء الله و... تقرأ إن شاء الله تعالى طيب أنا ما عندي علم والله بشرح الشيخ ابن عثيمين ولكن أنا سألت فيه وحتى لم يوجد على موقعه فلم يقل أحد بأنه شرحه ربما أخذوه من بعض المؤلفات له مثل رياض الصالحين أو بلغ المرام أو شرح مسلم أو غير ذلك من الكتب وجمعوها كما جمعوا في كتب ابن تيمية وتفسير ابن القيم وغير ذلك نعم بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين فالتنسيق بين طلب العلم والدعوة نعم طيب خير ان شاء الله تعالى. فالدعوة قول الله تبارك وتعالى كما ذكرها الإمام أو كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني. فذكر الدعوة قول هذه سبيل أدعو إلى الله. فالدعوة هي نشر العلم ونشر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهي إعلاء كلمة لا إله إلا الله وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية ويقول فليبلغ الشاهد منكم الغائب وفي الخببة التي دخل عليه أبي شاه أبو شاه أو أبا شاه قال لهم اكتبوا لأبي شاه وغير ذلك من الأمور فكل هذا يندرج تحت أنك تدعو إلى الله تبارك وتعالى. طرق الدعوة وغير ذلك كله يدخل فيه أنك تطلب العلم لله تبارك وتعالى فذلك يساعدك على الدعوة هناك بعض من يقول بأنى أدعو إلى الله بالرقائق فليس هذا طالب العلم لأن طلب العلم شيء آخر يذاكر ويحصل ويجلس تحت أيدي المشايخ ويبحث وينظر في الحديث والفقه والرصول وغير ذلك يعرف الناسخة من المنسوخ يعرف المقيدة من المطلق يعرف العام من الخاص يعرف كل ذلك فهذا طلب العلم أما هناك من يقول بأني داعي إلى الله معه بعض الكلام وربما كان عابدا كالعباد الذين قد وردت أخبار عنهم أنهم يدعوا إلى الله بما لديهم من أمور ربما ذهب إلى أحد ونقل له أحاديث دون شرحها فربما يكون ذلك داعي ولكن ليس طالب علم فطالب العلم أعلى درجة وأعلى مقاما من الداعي فقط فكما قلت طالب العلم له شروط وله أمور ويتربى على صغار العلم ويكبر ويحصل على الفهم والمتابعة من أهل العلم الراسخون في العلم فهؤلاء هم طلبة العلم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون فالذين يتفقهون في الدين هم طلبة العلم الذين يذبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم طلاب العلم لأنهم لا يذبون إلا بالعلم وبالأدلة من الكتاب والسنة فهناك فرق بين هذا وذاك هذا وذاك ف. نحن نسال الله أن نكون من طلاب العلم والله ينسى الله أن نكون من طلاب العلم لأن طلب العلم مرتبة عالية يصلها الذي يصل إلى الفهم والإخلاص وغير ذلك يقول أهل العلم طلبنا العلم لغير الله فأب العلم إلا أن يكون لله إن لم يكن العلم لله فخاب وخسر صاحبه فلا بد أن يكون العلم لله وأهل العلم سابقا كانوا يفنون يفنون أعمارهم لطلب العلم والبحث عن الحديث وأخذ العلم من أفواه العلماء الثقات العدول فهؤلاء طلاب العلم لذلك قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم وقال وهو أول من تكلم في الرجال قال لما حدثت الفتنة في عصر عثمان قال فلما ظهرت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم لأن هناك من يدعي أنه يدعو إلى الله بدون علم وهناك الذين هم على العلم حقا فلا بد من معرفة أحوالهم معرفة ماذا يدرسون وعلى من وما العلم الذي أخذوه وهل عقيدتهم صحيحة أم لا فهذا هو طالب العلم حقه لذلك سؤل الإمام أحمد رحمه الله عن صاحب الحديث متى يسمى المرء صاحب حديث قال يا إمام هل الذي يحفظ مئة ألف حديث يسمى صاحب حديث قال لا قال فبمئتي قال لا قال فبثلاثة قال لا فلو وصل المرء إلى حفظ ثلاثمائة ألف حديث لا يسمى ذلك حديث لأن هناك من الأمور التي يتعلق بها طالب العلم ليس فقط بالحفظ الحفظ والفهم والدراسة والمتابعة مع أهل العلم والمناقشة والمذاكرة حتى قال بعضهم اعلم بأن العلم يتعلق بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة لذلك سئل الإمام الشافعي كما عزاه بعضهم إلى ديوانه قال بعضهم ستة أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك, سأنبيك عن تفصيلها ببياني علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني فكاء وحرص وافتقار وبلغة وصحبة أستاذي وطول زماني فلا يكون طالب العلم طالبا للعلم إلا ذكاء وحرص وافتقار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. فهذه أمور لو شرحناها لا أخذنا فيها محاضرات ومحاضرات. فالله المستعان. فبرق الله فيكم وحتى لا أشغل الوقت لأن هناك درس آخر. اخر حبيب الزهير جاهز ان شاء الله تعالى هناك اعلان اوه طيب المعترة قدم نعم قرأتها نعم بارك الله فيك طيب الله نسمع طيب بارك الله فيك طيب يعني والله طلب العلم والكلام فيه يطول جدا يعني انا كان لي سلسلة في نعم ذكرى بالمصر <تصفيق> انا كان لي سلسلة في شرح منهجي طالب العلم لان هذا امر مهم كيفية التحصيل وكيفية السير على منهج السنة والجماعة في العلم وكيف أبدأ وبماذا أبدأ وماذا أتابع وأسير كيف وطيب أهمية طلب العلم هذه في إيش ما الذي أحصله من طلب العلم هذه أسئلة كثيرة تدور في بال كل أحد كيف أطلب كيف أذاكر كيف كيف كيف, كيف؟ فلا بد لطالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم أن يؤسس نفسه تأسيسا صحيحا وتأصيلا ضابطا تاما حتى لا يخرج عن منهج العلم وحتى لا يختلط عليه الأمر فهذا أمر لابد فيه من الفهم جيدا من الف جيدا فكنا متخبطين دائما كنا نتخبط في طلب العلم في أول الطلب ولولا أن الله هدانا لأهل العلم ما كنا على شيء من الخير فالله المستعان طيب أحد يريد التقدم إن شاء الله طيب معكم ال معكم لاقت إن شاء الله تعالى طيب معك أخ الحبيب هشام أردت الإجابة على سؤالي. طيب أخي سع أسد أسد طيب أكتب سؤالك إن شاء الله تعالى وبعد الإخوة ما ينتهو إن شاء الله تعالى ينتهو من الكلام نتكلم فيه إن شاء الله تعالى أنا ما قرأت السؤال برق الله فيك معك اللغة أخي أخي الحبيب الشيشام السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حي الله شيخنا أفاضر وحي الله جميع الإخوة والله فاضل واشكر الله عز وجل اولا ان جمعنا في هذا المجلس طيب واسال سبحانه وتعالى ان يجمعنا في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين شيخنا فاضل ان شاء الله سوف ابدا بالحديث الاول وان شاء الله يتم الحديث الثاني لان الله عز وجل ونساله باخر حديث بالله اذا وجهت شيئا بيسبب لهذه الحديث في خطأ أن تنبهنا عليه وبارك الله فيك لأن حد بدأ يتفلت ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإيك إلى الخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أمير المؤمنين أبي حصن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصنبها أو مرأة ينتحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم وعن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال دينما نحن بروس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل اذ طلع علينا رجل شديد غير الزياب شديد سواب الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه مننا احد حتى جلس اذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاسمد ركبتي الى ركبتي وضع كفيه على فخذيه وقال يا رسول محمد اخبنا عن اسلام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 قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه راغ قال فأخذني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بألم من الساعي قال فأخذني عن أماراتها قال أن تجد الآن متو ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة ورعاء الشائي يتقاولون في الهنان ثم انطلق فلبت مليا ثم انطلق فلبت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم لك اللاغت شيخنا وأسأل الله عز وجل أن أكون توفقت في هذه الأحاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك أخي حبيب نفع الله بك و... وأحسن الله إليك وزادك علما وحلما وجعلك من الذين يقتفون أثر النبي صلى الله عليه وسلم آمين جيد. بارك الله فيك وإن شاء الله تعالى سنسير على ذلك في كل الأربعين حتى نختمها إن شاء الله تعالى ختمة صحيحة وإن قدر الله لي أن أجيز بشيء من الحديث فيه فإن شاء الله تعالى من يتابع معنا إن شاء الله تعالى ستكون هناك له إجازة مكتوبة إن شاء الله تعالى لو ما كانت في الأربعين سيكون في كتاب من كتب السنة كتاب اجازه مكاتبه وهذه معروفة عند اهل الحديث وهذه اجازه اجازه شرفيه لوضع اسمك في سند متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا شرف ما بعده شرف فان شاء الله تعالى للذين يسيرون معنا ان شاء الله تعالى في هذه او في هذا الشرح سيكون الامر بذلك لعلو الهمة كما قلنا الأسانيد الآن غير الأسانيد التي كان يجمعها البخاري ومسلم وأصحاب الكتب في حفظ الدواوين أو حفظ دواوين السنة فالأسانيد الآن من البخاري إلينا كلها أسانيد شرفية كلها أسانيد شرفية أما ما قبل أصحاب الكتب المصنفة فكانوا يبحثون على الرجال وما يدخلون فيهم إلا من تلقّى عنه الحديث وقرأه عليهم، لذلك أهل العلم كما قال العراقي وأثبت ذلك وشرحه السخاوي في شرح العراقي وهو من تلميذ ابن حجر قرر أن الإجابة بالمكاتبة معتبرة عند أهل الحديث وهي كالسماع من الشيخ والشعبي رحمه الله هو إمام حافظ أقر ذلك عندما أجاز بعضهم وقال هكذا تحملت عني وأجاز بعض أهل العلم للذهبي رحمه الله بهذه الإجازة ونفعته لما كبر، فإن شاء الله تعالى سيكون ذلك خيرا كبيرا إن شاء الله تعالى حتى تستمر سلسلة باقية عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندة إليه. طيب أخي زهير إن شاء الله تعالى معنا طيب معك اللاقب بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته أحيكم الله أحيكم الله إخوة الداخلين أحيكم الله جميعا طيب عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوا فمن كانت هجرته للاه ورسوله فهجرته إدى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو أمرأة ينكحها فهجرته فهجرته إلى ما هزر إليه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حيث بينما نحن جلوس للنبي صلى الله عليه وسلم ذات اليوم اطلع علينا رجل شديد بياد التياب شديد سواد شديد الشعب لا يرى عليه أثر السفر يعرفه مننا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفه على فخذه وقال يا محمد أخبنا للإسلام قال, قال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن, الإسلام أن نشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة أن نشهد أن لا إله أن محمد رسول الله وتقيم الصراطة وتأتي الزكاة وتسهم رمضان وتحج البيت إن ستعت إليه سبيله قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخذن عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخذن عن الإحسان قال أنت عبد الله أنت عبد الله كأنك تراه فإن لم تكون تراه فهو يراك قال فأخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بألم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تريد الأمت ربتها وأن ترى وأن ترى الحفاة العورات عالة عالة إعات الشائب يتاونون في البنيان ثم طرق فلبتنا مليا ثم قال يا عمر أتدرى من السائل قال صلى الله عليه وسلم الله هو رسوله ألم قال عمر يزيد قال عمر الله هو رسوله ألم قال فإنه جبيل أتاكم يعلمكم دينكم آكم الله ختال وصلاة وبركات الله فكرة عليكم السلام وبركات الله <تصفيق> وبركاته وبركات الله فيك أخي الحبيب ونفع بك طيب هناك أحب أخر إن شاء الله نريد ان نشجع الاخوة على علو الهمة بارك الله فيكم ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. طيب طيب معكم الله وخير بارك الله فيكم طيب الاخ رشيد معك الله السلام عليكم وأحمس الله وبركاته. أحييكم الله وبركاته. أحييكم شيخنا الكريم. وطيب وطب سما وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. وحي الله الحضور الكرام. الحديث الأول إن شاء الله عن الأمير المؤمنين عمر بن الخطاب بحفص رضي الله تعالى عنه.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 رواه البخاري ومسلم وكما هو معلوم أن الحديث يعني في لفظ البخاري في كتابه الوحي أو في باب بدء الوحي لم يأتي بلفظ فمن كانت هزرته إلى الله ورسوله فهزرته إلى الله ورسوله واتبعها الإمام ابن حجر حزرين بتعليقات الصوت موجود إن شاء الله الصوت موجود نعم جزاكم الله خير نعم والحديث يعني رواه البخاري يعني من من طريق الحميدي عن سفيان عن يحيي بن سعيد الأنصاري محمد بن إبراهيم التيمي عن القمة النبي الوقاس عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هذا سند البخاري وفي الحديث نعم في صوت صوت موجود إن شاء الله نعم بارك الله فيك وفي الحديث الثاني كذلك من رواية الإمام من رواية عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه قال ولو حبد الشيخ يأتي بالسند إن شاء الله يعني في عند المسلم لجلاله وعظمه وعباره فقال الإمام المسلم قال الإمام المسلم حدثنا أبو خيثمة أو حدثني أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن يحيى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 ابن عمر رضي الله تعالى عنهما داخل المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن أبا عبد الرحمن إنه قد قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وقال يقولون أن قدر وأن الأمر أنف فقال عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا لقيتم رضي الله تعالى عنهما إذا لقيت هؤلاء أو إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فإن ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس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 كفه على فخذيه، وقال يا رسول، وقال يا محمد، أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتأتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت.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 قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تنبى الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فانطلق فلبثت مليا فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر فقال لي أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه الإمام مسلم وهذا هو حديث جبريل وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا الحبيب أنا فابك وهذا خيرا كثيرا نسأل الله لنا ولك الفهم الصحيح و أخرجنا والفلاحة والصلاح ولا شك في أن الإسناد مهم جدا وذكرك لهذا الإسناد من الأمور التي فيها خير كثير لأن عناية الأمة بالإسناد منذ العصور الأول حتى قال أو سئل الإمام الثوري رحمه الله سئل من أحدهم هل أذكر حديثا بدون إسناد قال وهل ترتقي أو هل ترتقي السطحة بدون سلم فالإسناد طريق يوصلك إلى المتن فما كان أحد من السلف رضوان الله عليهم يتكلم بدون إسناد أما الآن فبعد أن صنفت الكتب والمسانيد وغير ذلك من الكتب المصنفة في الأحاديث فأهل العلم كفونا أن نذكر الإسناد لأننا لو ذكرنا أسانيد الآن منتهينا من ذلك فلذلك من الله تبارك وتعالى علينا بهذه الخصيصة التي خص بها الأمة وهي الإثناد. ولكن هناك أمور وهي ما تعرف بالطرق طرق الحديث طرق الحديث كقولك مثلا في الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه أربعة في أربع طبقات منفردين يحيى بن سعيد يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاسم الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا طريق أخرجه البخاري رحمه الله في سبع مواضع وأخرجه مسلم أيضا في صحيحه وكل بما رواه عن شيخه كل بما رواه عن شيخه وايضا حديث الثاني تفرد به مسلم بهذه الرواية التي ذكرتها او ذكرتها انت بارك الله فيك من طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن اعمر وكان مع يحيى حميد بن عبد الله او حميد بن عبد الرحمن الحميري فذكروا انهم لاقيا أنهما لقى عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وذكروا باقي الاسماء. وعند البخاري أخرج هذا الحديث ولكن ليس كهيئته التي رواها الإمام مسلم. فلما مسلم جاء بهذه الهيئة كاملة وأخرجها ابن حبان أيضا وغيرهم من أهل الحديث. في مصنفاتهم ولكن بزيادات ونقص ولكن أتم رواية هي رواية الإمام مسلم لذلك قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله كما في كتابه جامع العلوم والحكم تفرد به مسلم عن البخاري بإخراجه أي بهذه الألفاظ بهذه الألفاظ فبارك الله فيك أخي الحبيب ونقطة أذكرها وفائدة أنه الذي يريد أن يتخصص في علم الحديث فعليه أن يفهم الإسناد ويحفظ الطرق أما الذي يريد أن يطلب العلم عامة يأخذ وينهل وينهل من كل فن فله أن يحفظ الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتن الراوي والمتن هناك روايات عند أمام البخاري سبع روايات منها تزوجها ومنها ينكحها ومنها إنما العمل بالنيات العمل بالنية, إنما العمل بالنية وفي أول باب الوحي قال بحذف فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أمرأة في هجرته إلى ما هاجر إليه لم تكن مذكورة وذكر من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فقط من حديث عبد الله بن الزبير عن سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصار بارك الله فيكم فطالب الحديث عليه أن يحفظ الحديث بطريقه لأن هناك طرق للأحاليث تقول مثلا أخرجه البخاري ومسلم وبي داود النسائي وابن ماجا وغير ذلك بطريق كذا وكذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فهذا لطالب الحديث أما لطالب العلم الذي يريد الفقه عامة في الدين فأو يحفظه ويقول هذا حديث رواه عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم أو غير ذلك طيب أخي لو تريد أن تقرأه اكتب رقم واحد بارك الله فيك طيب في أمن لأخي حبيبي هشام نفع الله بك وجزاك الله خيرا على هذه القراءة الطيبة معكم وبرك الله فيكم والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صوت واضح بارك الله فيكم عن أمير المؤمنين عمر بن الخط عن أمير المؤمنين عمر بن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول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 أخرجه إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم. طمأرك الله. أفتتح حبيب. وأنا فاضيتك. أشكر الله تجاوبك معنا في هذا. المجلس المبارك طيب الحمد لله طيب هناك احد اخر ولا ان شاء الله تعالى نختم على ذلك ونباشر في المرات القادمه ان شاء الله تعالى تريد القراءة ان شاء الله طيب لكم اللقاء بارك الله فيك معكم. طيب في صوت اخي ابو ايوب ما ما في صوت عندك ان شاء الله تعالى ال ضبط الصوت ان شاء الله تعالى واغد مرة اخرى. طيب كان هناك سؤال اه كان هناك سؤال من أحد الأخوة طارق لفيف، أتكلم عن أحوال الملتزمين وما يكون فيهم من إساءة لبعضهم البعض أو قدح أو معاملة غير صحيحة أو إساءة المعاملة لبعض الأخوة. أو غير ذلك من الأمور التي نراها كثيرا من هذا والله تبارك وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فكيف نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ونفعل خلاف ذلك الله تبارك وتعالى يقول إنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم فلو تأسينا بالنبي صلى الله عليه وسلم نتأسى في أخلاقه صلى الله عليه وسلم لما سئلت الأمنا عائشة رضي الله عنها عن خلقه قالت كان خلقه القرآن أي كان يطبق كل ما جاء في القرآن وكما صح عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد في مسنده قال إنما بعثت لأتم صالح الأخلاق إنما بعثت لأتم صالح الأخلاق فلو كان أحد يطلق عليه الالتزام ما معنى الالتزام؟ الالتزام معناه أني ألتزم بشيء وأسير عليه. نعم نعم وهذا كثير والله انا ارى ذلك كثيرا فما الالتزام حتى تصبح ملتزما هو انك تلتزم بشيء وتصمم على شيء وتسير عليه هذا هو الالتزام فانت انت لو قلت باني اسير في الصلاة أو في العلم أو في غير ذلك فأنت ملتزم في هذا ملتزم في هذا أما الاستقامة فأمر آخر الاستقامة عم كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له قل لي في الإسلام قولة لا أسأل عنها أحد بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم وكان شيخ الفاضل ابن عثيمين رحمه الله لما سئل عن هذا الحديث وعن الفرق بينه وبين الالتزام قال بأن الأصل أن يطلق على الشخص الذي مقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم ويتأسى به مستقيم آمنت بالله ثم استقم هذا هو الإسلام وهذا هو الإيمان أن تؤمن بالله تبارك وتعالى وتستقيم او تستقيم على ذلك الاستقامة ان تسير في طريق مستقيم لا تنحرف عنه ولا تميل عنه فهذا هو الاستقام او هذا هو سبيل المؤمنين طريق صحيح تستقيم امنت بالله ثم استقم اما اني ارى احد ملتحي ومقصر ثوبه وغير ذلك وأقول عنه أنه ملتزم للشكل فقط نحن نقول أن الشكل مهم الأمر بإطلاق اللحية وتقصير الثوب من الدين ولكن هناك أمور مع هذه الأمور مع هذه الأمور حسن الأدب وحسن الخلق واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء ليس الأمر بالمبهر فقط أني ألبس كذا وكذا فلا كان مشايخنا حفظهم لا يقولون بأني لو لبست غطاء للرأس وجلبابا قصير وأطلقت اللحية وضعت كتابا في جنبي فأكون بذلك شيخ فهذا لا يصلح هذا يصلح فذلك يضحك على نفسه فالأصل أن الرجل حتى يستقيم لابد أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء فالسمت والهدي الصالح وعدم الإساءة من الدين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيب فهذا من صفات المؤمن ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء هؤلاء الذين يظهرون عكس ما يبطنون يخاف عليهم أنهم يتمثلون بالمنافقين المنافقون يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم فهم يظهر عليهم الالتزام وفي باطنهم السب والشتم والطعن وغير ذلك. فأين هؤلاء من غيرهم؟ فلا بد من التمييز. فلا بد من التمييز. لذلك أهل العلم كانوا يقولون لا يؤخذ العلم من رجل حتى ينظر فيه. عقيد نظر في أخلاقه لابد من النظر أولا لكن ليس كل من يظهر لي يقول بأنه ملتزم الله المستعان. فما دام أظهر ذلك فالقول فيهم بالتحذير من المطلوب جدا وهذا ليس بغيبة لأن التحذير من أمور الشابة أو الأمور المخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة وكما تكلمنا في الدرس وقلنا الرد على الجبرية والقدرية في أنهم يشهرون مذهبهم علانية فيرد عليهم علانية هؤلاء أيضا لو ظهر عليهم أنهم يشتمون ويسبون ويطعنون وغير ذلك كما يفعل هو هذا يفعل التحذير منه مثله لو ظهر في مكان وسب وشتم وغير ذلك يحذر منه ويقول ويقال له لا تصاحب هذا فإنه شتام ولعان وطعان فهذا أصل ولا يغرنك مظاهر الذين يتكلمون فهذا من البلاء بذلك كثير نعم هذا موجود يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي على الناس سنون خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة فاللهم استعان فهؤلاء ظهروا ليفسدوا على الناس أمر دينهم ومجابهة هذه الأمور بالعلم العلم هو الخلاص العلم هو السبيل الصحيح لفهم الدين والبعد عن الفتن والبدع والوقوع فيها ذلك الإمام الإمام أبي بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله كما في حائيته قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لعلك تفلح. ودن بكتاب الله ودن بكتاب الله والسنن التي أتت على رسول الله تنجو وتربح لا ليس غيبة الأمام شعبة كان يأتي شعبة بن الحجاج وغيره من أهل الحديث كانوا يأتون في المجالس ويقولون دعنا نغتب في الله ساعة فبيان أهل الأهواء وأهل البدع والفساق وغير ذلك ممن يخاف على الدين منهم لابد فيه من التحذير لابد فيه من التحذير فالمفسدين في الأرض أو الذين أفسدوا في الأرض لابد من التحذير منهم وفي ذلك تكلم الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمهم الله تبارك وتعالى في جوازي التشهير بهم من أفسد وظهر فساده يحذر منه علانية يحذر منه علانية ولكن لا بد من أنه وقع منه الفساد وليس افتراء نعم الله المستعان لذلك الأخذ عن أهل العلم الثقات العدول هو من الأهمية بمكان. لذلك الإمام كما قلنا الإسناد خاصصة هذه الأمة يقول ماب بن عبد الب... ابن المبارك رحمه الله كما عند مسلم إن الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء لأنه لم يوجد هذا الإسناد لو لم يوجد هذا الإسناد لكان كل من تكلم في الدين أراد أن يتكلم تكلم وكثير من أهل العلم يردون على مثل هذه الأمور حتى قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم وكان ابن المبارك رحمه الله لو رأى مجلسا فيه مبتدع ولا منه وابتعد وغير ذلك من الأقوال المعروفة عند أهل العلم. فنسأل الله السلامه نسأل الله أن يرزقنا السير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا الفهم في العلم والثبات على منهجه تبارك وتعالى. حياكم الله اخواني بارك الله فيكم ونفع بكم ونكتفي ان شاء الله تعالى بهذا وموعدنا في او يوم الاثنين القادم ان شاء الله تعالى ما علينا الا البلاغ نحن نبلغ والله تبارك تعالى هو بيده الامر والنهي فما علينا الا البلاغ فنحن إذا حذرنا من أحد لا ندخل في شخصه ولكن نحذر من أفعاله فقط لا يجوز المساس بشخصه بأحوال الشخصية وغير ذلك ولكن التحذير يكون من أفعاله هذا يسب هذا يقع هذا يفسد في كذا وكذا وكذا لا يهمنا من يصدق أم شيء أن نفعل ما أمرنا به وهو درء المفسدة تدر المفسدة أنفع وأصلح من جلب المنفع وهذا مقرر عند الأصوليين. حياك الله أخ الحبيب أبو أنس حياك الله بارك الله فيك متع الله السحر. طيب نكتفي ان شاء الله تعالى يا اخوه بهذا وموعدنا في المرة القادمة ان شاء الله تعالى شكر الله لكم ورفع قدركم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا تقول ما يكون فيه من إثم ما يفعله من فساد يعني هذا يقول بشتم أو سب أو غير ذلك فيحذر منه في ذلك بارك الله فيكم جميعا ونفع بكم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته